وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآئِ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ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 ذلك في الكتاب مسطورا، وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وليذا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءت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 وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 إن التَّقْوَى نَفْلًا فَلَا تَخْضَعْنَ بِقَوْلٍ الذي الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ البيت أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ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 كَيَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 كريمًا يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم قلقتموهن من قبل أن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 17. لذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 129. وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 120. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا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 دَتَنَاوَكُمُ الرَّأْءُ أَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما